الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ على مُبَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَالْقُرْآنَ الرحيم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ إِا جَعلنَ فيِي أَعْنَاقِم أَو لاَا لَ فَهي إِلَ الأذْقانِ فَهُم مُقُمحون وَجَعلن منِنْ بَيْنِأَديِهِمْ سَدد وَمنِنْ خَلْفِم سَدَّ فَأَوْ شَيْنَهُم فَأَو شَيْنَهُم فَهُم لا يُبصون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِم أَظرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُذِرُم لا يُؤمِنون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 وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ضِعْفًا أَصْحَابًا قَرِيَةٍ إِجْلاءَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا, فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ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 قالوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُم أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تون عني شفاعتهم لا توني عن من شفاعه شيء ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون إمْرَافَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُودٍ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ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 يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخم أليم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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مردنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مالكون.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 فَل وَهُوَ الْخَلقُعَليِيم إنِماَا أَممرُهُ إذَا أرادَ شيءَيْئًاأََقول لَ إِمَا أَمرُ إذَا أرادَ شيءَيْئًا أَْ يَقول لَك فَيَقُون فَسُبَبحلََّ بَدمَ لَكوتُكُِّ شيءَيئ